بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين توقفنا في المحاضرة الماضية عند قصة الصلب أو القبض على عيسى من قبل الجند الروماني وصلبه كما ترى الرواية المسيحية وأشرنا إلى أن القرآن الكريم وضح هذه القضية فقال سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وأشار بعض المفسرين كسيد الطبق باي في الميزان إلى أن هذا الأمر غير مستبعد عقلا ففي هجمات قد يقوم بها الجند ويكثر فيها الغوغاء والرعاع قد يشتبه الأمر على هؤلاء الجند فيقبضون على شخص مكان شخص آخر هم أصلا يطلبونه لا بل أننا وجدنا في الحياة العملية شهدنا كثيرا من أمثال ذلك وقد ذهب أبرياء بجريرة آخرين على أساس أنهم هم المطلوبون فهذه تحصل ليست مستبعدة عقلا أن الله فما بالك إذا كان الله قد ألقى شبهة أن يكون شخص آخر قد صلب أنه هو هذا المطلوب فيلجعون إليه رغم أن الرواية المسيحية تقول أن يهوذا الإسقريطي الذي دلهم على السيد المسيح قال لهم العلامة أنه من يقبله فهو هو هذا المسيح ولكن هذه الشبهة أيضا موجودة إذا كان الله ألقى شبهة شخص يشبه السيد المسيح في نفوس القوم حتى يكون الأمر قد اشتبه على يهود نفسه قد يكون اشتبه عليه أيضا هذه القضية هي محور يعني نقطة فصل كبيرة في العقيدة المسيحية وبينها وبين الإسلام ولذلك فنحن اليوم نفرد محاضرة خاصة عن نهاية عيسى او كيف ما كيف انتهى الامر بعيسى ما قصته يعني بعد ان نجاه الله من ايدي القتله الى اين انتهى به الامر فالروايات في ذلك والاراء تختلف حتى الذين يجمعون على أن عيسى نجاه الله من الصلب لكن تأتي الآية الكريمة لتقول قوله سبحانه وتعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه رفعه الله إليه ف هنا تختلف الآراء حتى بين علماء المسلمين في قصة الرفع ما معنى الرفع أيضا أولا وهل رفع إلى السماء بروحه وجسده أم بروحه فقط هذه قضية حساسة وتختلف فيها الأعراء ثم قضية نزول أيسى أيضا من السماء ليبايع المهدي أيضا قضية تواترت فيها الأخبار والروايات عند المسلمين ولكن هنالك أيضا من يحاول التشكيك فيها فبما أن هذه القضية هامة جدا وتكاد تكون مفصلية في الخلاف العقائدي بين المسلمين والمسيحيين وبين المسلمين أنفسهم، فلنفصل فيها القول. الرأي الأول، وكما تلاحظون، مفاده أن عيسى رفع بجسمه وروحه إلى السماء، أو رفع عيسى بجسمه وروحه إلى السماء. والآية الكريمه وما قتلوه يقينا من سوره النساء ولكن بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما الايات 157 158 من سوره النساء وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما في تفسير الميزان للعلامه الطباطبائي يفسر هذه الايه يقول ليس من المستحيل ان يتوفى الله المسيح ويرفعه اليه ويحفظه او يحفظ حياته على نحو لا ينطبق على العادة الجارية عندنا ليس على الله بكثير ولا بمستبعد أن يتوفى الله المسيح ثم يرفعه إليه ويحفظه لكنه يعقب على ذلك الآية يقول لا تخلو من إشعار أو دلالة على حياته عليه السلام وعدم توفيه بعد يعني انه ما زال حيا عند الله فانه لم يتوفى بعد اني متوفيك ليس بالضروره الان توفيتك ستتوفى ساتوفاتك لان فكره الايه الكريمه الاخرى وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا هذه ايه كريمه اخرى تشير الى ان اهل الكتاب وخاصه اليهود من اهل الكتاب الذين كفروا بدعوه عيسى عليه السلام وتآمروا عليه هؤلاء قبل موتهم سيؤمنون به. كيف سيؤمنون به وهو غير حي؟ لا بد قبل موته سيؤمن بالمسيح هذه دلالة على أن المسيح. هذه أحد الآيات الأدل على أنه ما زال حيا عند الله. لكن طبعا نحن هنا نوازن الآيات الكريمة هناك آية أخرى قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافك إلي ومطهرك من الذين كفروا فهنا يعني متوفيك قد يفهم منها أنه مات أنه توفاه الله متوفيك ورافعك إليه فكيف يكون هذا يعني يتسق مع الآية السابقة التي تشير إلى أن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته المفسرون يختلفون في تفسير أو في معنى الوفاة قال بعضهم هي وفاة نوم وكان المعنى على هذا المذهب اني منيمك ورافعك في نومك يبدو ان من معاني النوم انا قرات لابن العلاء بيتا اذكر مضمونه ان الموت نوم طويل نوم قصير و شيء من هذا القبيل أن النوم موت قصير والموت نوم طويل النوم نائم كالميت ينقطع إحساسه بالعالم الموجود يصبح في عالم ثاني فيبدو أن من تشبيه يعني ربما هنالك تشبيه شعري لكن ربما كان له أصل لغوي لأن أبي العلاء لا حجة حجة كبيرة في الجانب اللغوي ومتعمق كثيرا في لغة العرب يشبه الموت بأن النوم بأنه موت موت قصير تجربة موت ال الإنسان وأن الموت هو نوم طويل ما يبيد كأن المسألة يعني لا تحتاج من الإنسان كل هذا الخوف فهنا يعني الطبري يبدو هذا يذهب هذا المذهب ويقول هي وفات نوم كأن المعنى على على هذا أن منيمك ورافعك في نومك واستدلوا على ذلك ببعض الروايات هنالك روايات استدلوا عليها رأي آخر يرى معنى متوفيك ورافعك أن الوفاء هنا معنى الوفاء إني قابضك من الأرض فرافعك إلي أقبضك من الأرض وأرفعك إلي فمعنى الوفاة القبض كما يقال توفيت من فلان ما لي عليه بمعنى قبضته واستوفيته وعلى هذا يكون المعنى أن الله قبض عيسى حيا إلى جواره وأخذه إلى ما عنده أو إليه بغير موت قضله حيا إلى جواره ولم يمته متوفيك قابضك أقبضك إليه هذا رأي هذا يبدو القول الذي اختاره الطبري لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث في الأرض مدة ثم يموت وفي رواية أخرى يكسر الصليب ويقتل الخنزير أو شيء من هذا القبيل العلامة الطبع طبائي أيضا يتأمل في هاتين الآيتين الأخيرتين ويرى أن التوفي لم يستعمل في القرآن بمعنى الموت بل بعناية الأخذ والحفظ هنا بمعنى العناية الحفظ وليس التوفي بمعنى الوفاة والذي يعطي ظاهر قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بإذن به قبل موته أنه حي عند الله ولن يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب وعلى هذا فيكون توفيه أخذه من أين؟ من بين أيدي اليهود إذن هنا هذا الرأي يحاول أن يفسر يعني أن يستبعد تفسير معنى الوفاة بالموت الرأي الثاني الذي يرى أنه قد رفعت روح عيسى إلى السماء روحه رفعت فيقول هذا الرأي أن عيسى بعد أن نجا من اليهود عاش زمنا حتى استوفى أجله ثم مات ميتة عادية. عيسى بعد أن نجا من اليهود عاش مدة لا يعرفه أحد خلص أو تخلص منهم من أيديهم حتى استوفى أجل جاء أجله كإنسان عادي ثم مات ميتة طبيعية ورفعت روحه إلى السماء. مع أرواح النبيين والصديقين والشهداء فهنا الرأي إلى أن روح عيسى هي التي رفعت وأما الرفع هو رفع المكانة يرفعه وهذه وردت وترددت في القرآن الكريم في آيات كثيرة يرفعهم درجات وغيرها الآيات كثيرة قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع وقوله تعالى نرفع درجات من نشاء وقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وقوله أيضا ورفعناه مكانا عليا ثم إذن فالتعبير بقوله رافعك إلي وقوله بل رفعه الله إليه لا يف إليه لا يفهم منه سوى معنى الرعاية والحفظ والدخول في حضيرة القصر آه. الأراء من التي ترجح من المفسرين الذين يرجحون هذه الآراء هناك كثيرون منهم الفخر الرازي صاحب مفاتيح الغيب التفسير الكبير المشهور وهو مفسر ومتكلم كبير يقول إني متوفيك أي منهي أجلك ورافعك أي رافع مرتبتك وراء روحك إليه الآلوسي أيضا البغدادي في تفسيره اللي هو المشهور بروح المعاني يقول إن قوله تعالى إني متوفيك معناها على الأوفق أني مستوف أجلك ومميتك موتا طبيعيا لا اسلط عليك من يقتلك والرفع الذي كان بعد الوفاة هو رفع المكانة لا رفع الجسد لأنه اللي يصور يعني كلمة ورافعك إلي الآية الكريمة فمعناها أنه رافع جسدك إني متوفيك ورافعك إلي يعني الذي يفهم منها للوهلة الأولى هي رفع الجسد هذا كما أشرنا في ال في هذه الآية لكن هنا نرى أن الألوسي يقول أن هو رفع المكانة لا رفع الجسد قياسا أو انطلاقا من الآيات الكثيرة التي أشرنا إليها يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فالرفع رفع الدرجة ورفع المكانة وليس رفع الجسد ابن حزم الظاهري وهو من فقهاء الظاهرية يقول أن الوفاة في الآيات تعني الموت الحقيقي وأن صرف الظاهر عن حقيقته لا معنى له وأن عيسى بناء على هذا مات لكنه سيعود قبل القيامة وأعودته أحياء جديد هنا رأي ابن حزم ظاهري يعني يأخذ بظاهر الآيات لا يتأول النصوص حتى المتشابه منها يعني هو يرى أن عيسى مات وسيعود قبل القيامة ولكن هذا إحياء جديد غريب يعني رأي لكن حينما تقول يعني يأتي لفكرة الرجعة وهي لا تخرج عن هذا الأمر أن أن الله قادر على أن يحيي بعض الناس لا قن من آيات قرآنية كثيرة فيعتبر ذلك أفكارا دخيله دخلت على الإسلام وأفكارها الدامة وما إلى ذلك هو هنا هي بعث جديد قبل القيامة قبل القيامة كما يرى في في الفصلي في الأهواء والملل والنحل الشيخ محمود شلتوت كان من شيوخ الأزهر العظام وهو صاحب الفتوى الشهيرة التي أصدرها عام تسعة وخمسين بجواز التعبد بمذهب الإمامية الاثنى عشرية فتوى كانت من الفتاوى الهامة في تاريخ المسلمين والتي كسر فيها حاجز التجاهل والجهل بمدرسة أهل البيت عليهم السلام، يعني كانت هذه الفتوى لها صداها وحتى. هذا الرجل له أعمال علمية هامة وأستاذ مدرسة من العلماء والفقهاء الذين تخرجوا على يده في الأزهر فيقول إن كلمة توفى قد وردت في القرآن كثيرا بمعنى الموت حتى صار هذا المعنى هو الغالب عليه المتبادر منها ولم تستعمل في غير هذا المعنى إلا وبجانبها ما يصرفها عن هذا المعنى المتبادر يعني كلمة التوفي متوفيكة دائما هي بمعنى الموت فصرفها عن غير هذا المعنى كما يعني فهم من آيات كثيرة أو من الآراء السابقة صار يصرفون بمعنى النوم أو القبض أو توظيف المال أو شيء من هذا القبيل يقول يجب أن تكون هنالك قرية تصرفها عن هذا المعنى المتبادر من الذهن الشيخ محمد رشيد رضا هو من تلامذة تلميذ الشيخ محمد عبدو. أصله من لبنان لبناني في طرابلس من طرابلس وقطن في مصر فقام فيها وتتلمذ للشيخ محمد عبدو وكان يصدر مجلة المنار وأكمل تفسير المنار للشيخ محمد عبدو وحقق وأصدر عدة كتب لأستاذه تأثر به كثيرا ولو أنه مال إلى سلفية شديدة فيما بعد لا تتسق والنزع العقلانية لاستاده يقول أن مسألة الرفع بالجسم والروح هي في الحقيقة عقيدة النصارى النصارى هم الذين يرون أن عيسى رفع بجسمه وروحه حيث قال ليس في القرآن نص صريح على أن عيسى رفع بروحه وجسده إلى السماء وليس فيه نص صريح بأنه ينزل من السماء وإنما هي عقيدة أكثر النصارى وقد حاولوا في كل زمان منذ ظهور الإسلام بثها بين المسلمين إذا لم تكن هنالك نصوص صريحة في القرآن الكريم فلا علّا توضح هنالك يعني بالنسبة إلى نزول عيسى قد بالنسبة إلى رفعه رفعه بروحي وجسدي هذه مسألة لكن بالنسبة إلى نزول عيسى الروايات متواترة في هذا الخصوص أنه ينزل من السماء ويصلي خلف المهدي عليه السلام حين ظهوره هذه آراء هذه أحاديث متواترة أنا قرأت عدة مضان لها في على الأقل في سنن الترمذي وأبي داود تشير إلى هذه القضية يصلي خلف المهدي وينزل من السماء وأذكر أنه في الثمانينات هنالك شخص في الأزهر عمل رسالة دكتوراه عن نزول عيسى كما هو مبين أو من يعني دراسة عقائدية مقارنة روايات نزول عيسى في القرآن والإنجيل او في الاسلام والمسيحية واليهودية <تصفيق> هذه الرسالة احدث الضجة <تصفيق> في وقتها لان الباحث ونعرف المشرف عليه كان هذا الباحث حاول التشكيك في هذه الروايات كما شكك رشيد رضا فما كان من علماء الأزهر إلا أن يردوا هذه الرسالة رغم أنها أجيزت أجيزت في المناقشة لكنها عرضت وصل الخبر إلى شيخ الأزهر فأحاله إلى هيئة كبار العلماء فكتبت تقارير على أن هذا هذه النصوص صريحة هنالك النصوص صريحة بنزول عيسى ومخالفتها مخالفة للشريعة وردت الرسالة وابقيت قضية معلقة ومعركة صارت فيها يعني أخبار نزول عيسى وصلاته خلف المهدي أيضا مما لا يجوز التشكيك فيها عندهم عند أهل السنة فكيف يشكك في ذلك الشيخ رجل رضا ويقول أنها عقيدة النصارى ليست هذه عقيدة النصارى الشيخ محمد أبو زهرة يقول إن النصوص القرآن لا تلزمنا لا تلزمنا بالاعتقاد بأن المسيح رفع إلى السماء بجسده وإذا اعتقد البعض أن النصوص تفيد هذا وترجحه فله أن يعتقد الإلزام في ذات نفسه ولكن يجب أن يلتزم ولا يلزم يعني شغلة تعود إلى أن يؤمن بذلك ولكن لا يتوقف عليه الزام الآخرين الشيخ المراغي يقول إن الآية على ظاهرها ونأخذها وأن التوفي هو الإناة العادية وأن الرفع بعده للروح فهو يرجح معنى الرفع للروح والمعنى أني مميتك وجاعلك بعد الموت في مكان الرفيع كما قال في إدريس ورفعناه مكانا عليا وأما الحديث على نزول عيسى آخر الزمان فهو حديث آحاد ولا يؤخذ في الأمور الاعتقادية بالدليل القاطع إلا, أو إلا بالدليل القاطع هذا الأمر رأي الشيخ المراغي أيضا نرد عليه كما رددنا على رأي الشيخ رشيد رضا لأن أخبار نزول عيسى متواترة عندهم وليس حديث أحد. سيد قطب في تفسيره المعروف في ظلال القرآن يقول لقد أرادوا قتل عيسى وصلبه وأراد الله أن يتوفاه وفاة عادية ففعل. ورفع روحه كما رفع أرواح الصالحين من عباده وطهره من مخالطة الذين كفروا من البقاء بينهم وهم رجس ودنس فكأن القضية هو أراد أن ينتشله من وهدة الكفر والدنس الذي كان يحيط به حاصة في المجتمع اليهودي والمجتمع الروماني الذي كان يسيطر في تلك الفترة بمقارنة الرأيين السابقين الرأي الأول والرأي الثاني نصل إلى النتائج التاليه اولا لو كان عيسى قد مات لدلت عليه الأخبار ولم يفتفي أثره يعني لا بد أن يكون هذلك أثر لوفاه عيسى ولبان له مرقد مزار على اي حال واذا كان الله تعالى قد القى شبهه على شخص اخر فصلب مكانه ونجا من القتل فما الذي يمنع ان يظهر بعدئذ ولو بين اناس في ساكنين في زاويه من زوايا الارض ف يعني هنا ترجيح للرأي الذي يقول أنه ما زال حيا لم لأنه المسيحيون خلدوا كل شيء للمسيح في بيت لحم في مكان اللي يولد به هل يعقل أن أن جسده لو كان مات لا لا يكون له أثر؟ لا يكون له قبر مزار من الصعب هنالك ثانيا روايات كثيرة تدل على أن عيسى سيهبط إلى الأرض يبايع المهدي المنتظر عجل الله فرجه ولما يرى المسيحيون اقتداء نبيهم بالمهدي يتبعونه على ذلك وإذا كان أصحاب الرأي الثاني يدفعون بأن هذه الرواية من الآحاد ولا يتمسك في الأمور الاعتقادية إلا بالأدلة القاطعة فنقول لهم ارجعوا إلى الصحاح والأسانيد لتروا استفاضة هذه الأخبار بل تواترها أرى مستفيضة وأخبار كثيرة تدل على هذه الرواية الأمر الثالث أن الغالبية المسيحيين يعتقدون بأن المسيح عيسى قد صلب حقيقة ولذلك فهم يقدسون الصليب ويشربون الخمر على أنه دم المسيح وليس اعتقادهم هو رفع ريس بروحه وجسده إلى السماء حتى يكون الرأي الأول موافقا لهم يعني هم. الراي اللي يقول غريب كيف يقولون انه بجسده وروحه اذا هو صلب ومات فكيف يرفع بجسده ويبقى حيا وهم وهم يشربون الخمر على انه دم المسيح وياكلون نوعا من الفطير ويقدسون الصليب الذي صلب عليه المسيح ف يعني حتى لو كانت هذه عقائدهم فنحن لا يهمنا إلا الدليل العقلي ولا دليل على موت عيسى بالصورة التي صورتها الأناجيل تفسير الأمر الرابع إن تفسير قوله تعالى متوفيك بإنهاء أجل عيسى لا يقتضي الفعلية نعم إني متوفيق سأتوفاك لكن ليس هذا هذا ما يدل على أنه فعلا حصل توفى بل لعله يشير إلى أن موت عيسى قد يكون بعد بألاف السنين بعد مدة بعد سنين قويلة ألف ألفين ثلاثة ألف سنة حدف أنفه أني متوفيك بعد سنين طويلة لا بالقتل على أيدي الرومان أنا الذي ساتوفك وليس بالقتل على أيدي اليهود أو الرومان قضية متوفيك الذين ذهبوا مثل ابن حزم أو غيره أنه توفي يعني فعلا نأخذ الآية بظاهرها حتى هذا الـ أن, الـ أن لو أخذناه بظاهرة لا يدل على أنه توفى فعلا لماذا نذهب إلى ذلك خامسا قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ظاهر أنه هذا هذه الآية تدل على أن عيسى عليه السلام حي عند الله وأنه لن يموت حتى يؤمن به جميع أهل الكتاب هذا نص رباني صريح لهؤلاء الذين حتى من المفسرين المسلمين من يرون أنه توفي هذه الملاحظات ترجح في النفس اختيار الرأي الأول وهو أن عيسى رفع بروحه وجسده إلى السماء وأنه لا يزال حيا وليس المراد بالتوفي إلا أخذه أو إلا أخذه من بين اليهود وعلى هيّة حال فليست المسألة يعني بتلك الأهمية لولا أنها دخلت في المسألة الاعتقادية سواء بيننا وبين بين كمسلمين وبين المسيحيين أو بين المسلمين أنفسهم إذ حتى لو كان الله قد أماته فإنه قادر على أحيائه وبعثه من جديد قبل يوم القيامة هذه هي الصورة الاعتقادية والروايات المختلفة حول نهاية عيسى وقد قيل أنه بقي في مدة دعوته أن دعوته كانت ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام هكذا كلها ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام مدة قصيرة استغرقتها دعوته لكنها كانت عنيقة الأثر في نفوس الناس وفي تغيير وجه العالم في تلك الفترة بسبب النفحة الروحية التي جاء بها المسيح على أنقاض الحضارة المادية التي كانت سائدة عند الرومان وعند اليهود النزع المال يهود حتى طبعت الديانة اليهودية بتصور حسي ومادي. في المحاضرة القادمة إن شاء الله نستكمل عرض عقائد المسيحية وخاصة الديانة المسيحية من وجهة نظر الإسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.